الحمد للناس رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين عبس وتولى أن جاء وما يدريك لعنه يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تخدا وما عليك أن لا يذكى وأما من جاء وهو يخشى فأنف عنه فلها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفره كرام بره قجل الإنسان ما أكثره من أي شيء خَلَقَ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْيَاهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ أَلَمْ نَضَعْ بِهِ وَ جُ شَقَبنا الأعم شََّّ فَأَن بَثنَا فيِيهَا حَبّ وَغِنَبَ وَقَغبَ وَذَدَُ وَنخن وَوحدَاء إِقَغُب وَفكِهثَ متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن مغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقها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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط النبيل أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الضال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 قُلِ قَم مَاءٌ إِن دَافِقَهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالدّرَايِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى فَمَا لَهُ من وجي وانا نعطف والسماء اذا ترجع والارض ذات الصدع ان هو لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ إِلَى أَنْ يُهِلُّوا رُوَيْدًا الله أكبر الله